Oh, Cool. cool. فَإِنَّمَا يَسَعُ لَكُمْ في فَإِنَّهُمْ yeah هل تحس منه Thank No Lord. This, This is. Is. Now What? Señor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 إن ذا ساحتات فلا <تصفيق> يصدنك عنها or <laughs> واجعلني وزيرا من أكلي هارون أكلي وجعل Thank you. ngayol كيف تقول الاذل على من يأكلون؟ فرجعناك لك إلى أمك كي تطري. la تقول الدكتور فقولا